الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بحسان الى يوم الدين وبعد برزانه قشريستان جيشنا بابي تشاذها من لحمد شرح كتاب مختصر رياض الصالحين إن زايد بن رياض وشيز نووي رحمه الله في الرجال لبيت. لما بمن وصلت فرميت باب الاقتصاد في الطاعة أم بابه أو من بور ذكاة أو الزكاه بذكاة بي انسان بيه إنسان لا طاعته خالق ولا لعباده اقتصادي بكات اقتصاد بيت اقتصادي النقب عرفي خمن و صرف بكات اقتصاد لشرع دا ذكاتي عبادات و التوسط انسانك مامناوان بيت وسطيت بكار بينيت نميا نروح كم ترخمو سستو لاواز بيه نتو دوتيش بيت لحد بدر نكم ترخمو سستي مقبوله نتندو تيجي قبولة أبي إنسان وسط يخاف المي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إيوما عندنا بأمتك وسط ما منعوان نكم ترخمن وقو هندي أمتان ستو لاواز زور فرزقاني خوا واجبات إهمال بكان نتندو تيجي كوا لسرخوا ينطن بكان تشكرت وزنجير أصرار وأغلال بن أمتي وهب وقو رهباني نصراني كان زور تونديا على سر خوين زور كوت وزندين بخوين دان امتي <متشف> واشبوا كم ترخموش ست يهود ننا شو ولا بشويا ومادي وسط من اقتصاد لطاعت اقتصاد زاندة فن أبي ابي انسان وصافيت بقلي تبل خاتنا وراس بقلي تبل لبيني زياده روي تندروي ولبيني من روي كم ترخمين نامن لبروي هذا هو انسان يحب انسان يحب ان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون زوج لسه خوي حرام وكحرامية، زوج لسه خوي فرض وكافرضنية، وهبة تندية جيت يعني شرع جاونا ببوشويبي، ده إلى بركة وينأكليت؟ ألي والله هي نمت واني ببوخوي بامنأكلات، دين داري بامنأكلات، نخير دين داري بوكريه، او دود تندية جيب وينأكليت؟ أو الزختلة خودة جيب وينأكلية؟ بوشوازي تبي كتاج يعني لما في غمرقة، صلى الله وسلم سير الزلمات نجير وسير الزلم، باس بقول خضر هاتم برسالك اللي عايشي داكي مدرم البيغامر صلى الله عليه وسلم تون عبادة اكاتون جكا فربي والله بشي لشوف الله شو له جكراو دوها اخي ويتهو عبادة اوهايا بكم ينظاني والله قال الله بكم عبادة بس قيناك البيغامر اخو خالا على قناه او الاخر اخو واشبوه اي مابو يجيان قوتي او من اللي يستاوي في دامرين بيبستن ابي هتاء رجاء من هالشونينش قد نخوم مخوتي هر شونينش قد نخوم أما اوتي يتر من ابي بروجوبه من بر صاد ونظيمه قد ورجنبي بروجو نبه حمر البروجوم مبانيت امريكيا اوتي يتر بالدنيا بحياتي من جناه تبتلكم هرب اعظمي من تامرم رواتي وهتوا يا كمودي والله الأخواني شهتا أورج من ما قد جوش ناكم في غمار وصلى الله وسلم كبيان قلت خزانة في فنوي حندي زلمة طبعا برسهر يعني كر برسهر عبادة مش صل الله وسلم كشو بيسيبه هذا مستمر البروجوم جنيشنا هلا، أمت تندوجي لإسلام ده خاوين أوتوه، يعني إلا مقامك والله من شو نوجك أكم مشكش أخوهم البروجوم هندروا البروجونيم والله فمن رغب عن سنة فليس مني أو أمس سنة مني بش اللي لمنية والله بيشزالن لهمته انزيته الاخوات رسمه لهموش اخوان استلم ونزلن كما بكام ازانم اما وسطيتها شلون نشكو بشخوه هانديرول بروجوبو هانديرول بروجوبو خوارني باشي بخو جلبل بكار بينه وخيزنت بخد بينه احمدين داليا كان که آبوبکی میشه رسید من بزنین عبادتك هان من اندام بدین بخوا بر رجایشی من نوان دی نسستو لازم بین نتوند و جشن بین خواه شوید آواه کرد وین عباده کردن آبی وسایت بین اگر وسایت بین عباده لذتی آبی اگر نسستو لازم بین عبادت مس بر رجای کین حد بر رجای کین ثامینیا تند و جشن بین اگر شوقی جیه بیو لذتی جیه إنسان دبيع بردوان ببولزتي فخيدا وليك الدكع عبادك لنبو خيق ولا بوسطية ما موسطتا آيات يقول تنفرملي جهناوة من بابة اي مش مختصر داخلين او الى مختصرها تو اي ماشا رضي خيونين او اسفار داخلين دفرمي وقال الله تعالى خفرمليته سبحانه وتعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى او يبدو آياته طاها أول حروفه جاءن هند ألين طاها ناوي في غمر إخوان يا لخير طاها ناوي في غمر إخوان يا ألف لام ميم ألف لام راء وله حرف نوايا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن ما ندنا بزن بصر في محمد صلى الله عليه وسلم بويبويب أو خلك توش شقاق بيت تشق قرصي بيت قرآن أسانكتي يا قرآن هات لتاريخ درت عنك أو كتو زنجيري لسر أم كانت تكانت يذهبوا سندهاش لسر حرامه إسلام هات أو كتو زنجيري كذبوا ماتي محمد إسلام دينك حرجوا قريونا رحدي لستن لأبعد آس بو ويوه ما أنزلنا عليك القرآن القرآن من دنا بزن أي محمد لتشقى بوتوش الشقاء ونا رحدي ببيت بل بوتوش فلاحه سعاده خوشي ببيت قرآن بوهاتوا ندخل الله بزن دين داري أو نقص بقصناكريك المسلمان داشتوا هيا تجارك المجلسة دان اشتبوين كابريك لغل ما دان اشتبو اهل الطرق بو اما انك باورين بخلوة وبيعته وشتان هي كباسي اولياء كلاو كي اخوة كي اخوة ناسا ودي ولا قلق احتمال احتمال احتمال اول اخوة ما بي اوش لواني لشاق وبرزكان ايران لنا اشكو تكان ما بيت يعني بلا مزوع جايب يعني ابي ولي اخوة او هاي بيت خو برع اما بدأ الشارقة كان لك كل كان وكان بخير مايدوا شو صدقان لبارنا بيت لو يعني يعني أما عقيدة بيت في غمره فرمي صلى الله عليه وسلم خوا أو كسيله دوستي فرمان تاك, تاك تاك يعني أمتي هم كافركل تاك تاك ما هو داريني برا هذا أصلا هذا أصل أصلا دور لا أود أن بيت الجانبي، أخا شوينه وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سور البقرة أيصدق وشتاب ينزل. أما اللباس يروجوا أحكام الروجدة كألا سور البقرة. أخا فلمية؟ خواي قورم هي ربان بوئيد بيت أسان كاري ولا يريد بكم العسر قرصة هي لسليه ونابية. أما شرعيد أنا خواي قورا بوتوشي أسان كاريبا دينته أسانة. دين قرصنيه لا سر خداني قرص ما كان خوي غير ناوي ولا ساليوا شدته قرصاي وباره setan ابي بولا خدام باركن شيك كان كو خاني في ما بشوا زي وتندتيش من ديدا عائشه شي مذران رضا خوي اللي بده فرمي بيغمر خوي فرميت صلى الله عليه وسلم العب في غمر هذا ما له اافراد اللي لا بدا نشتبوا عائشه خويه جرتها فرمي اي عائشه من هذه عائشه انا بشي رمضان يشو قالت هذه فلانة تذكر من صلادها أما آفرتك لو سابت نجخيم خيم ودخد فرمي نجخم يوجي نجخم آوهان نجخم خيم لأن الزور تنبوى في أغامر خواف فرمي صلى الله عليه وسلم مه مه كلمين الزجر هرشيها نكي أسأل خود قرز بكي ها دعائي اللبريك واسبين يبلي والله ببنك لا عليكم بما تطيقون بوش وزع عبادة بكان كتوانات و شواز فوالله لا يمل الله حتى تملو لأن تمله سن بخواج قربيها خواج رب العالمين أجر تان لأنها بسرت واه أجر تان لأن قطعناها هتا خو لك هتا بردوان بيطعد بردوان خا أجر ذاتية إذا ترسيب وشية بالأمويني من مستمر أمس ساعة واهل خومكم هتعشوا لمامر ما الله ايه الايه حقك يا زنده فوديه حقك دراسه فوديه حقك منال فوديه خود خد خود خذ محتاجه خود خذ رزيلابيد شاوله سواري ابي اما هلها موجن سر نبي اخوان افرموا توالا خذ بك بو الدرجه كبره تو من تركي دنيا ان كردوا شلون تركي دنيا كردوا دنيا لاخو حرامكم حرامكاني يا البريه اخوان افرم اخوان افرم يا ايها النبي لماذا تحرم ما احل الله لك مرضات ازواجك في غمار صلى الله عليه وسلم جالك أن قال بويخز أنا كان يتوعد دول الجاني كدول أبيه تأقذبو فرمي والله أتلهنونناكم إيه واللي متان ولاك بدوها إخوة أي رسولك جهني حرامك. حرامك حرام حرامك حرام بودنا أكل بودنا أكل بودنا أكل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 هندبيها وتمنكان من بابا بيرمن مصبان بيبيينت فرات قال مزغوتا بخواتو ديديجي دوش او تو غلطي فيينت فرات مزغول واجبه كابرهه بروجي جزء من القران اخو انتوا تدنيجني لا خذو زي لقيه كابره لا خويا وسيركا خوينو او توش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 خلوها يجب شو الرهبانية نأوانيه دين داره شجوانه توججيعك تقول أخده وسيرجي أقول أخده وسير غلطي لا الدين لا يصير بردوام بردوام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قله خوش عبادة الشاكا أويا لا سري بردوام بيتعبدن أقول كم بي خيرك لكن ما اجى لك خيرك بك قيناك بيك لو بس باشلك هنيكيت ولا شتي السنه اللي ما نقدر بل قال والله قينام نقلق لني وجهكم خوا خارق بي خوا انا هنديش تلجي كفره فسقه ابي سافر قلب بين امانه عبد الله يقول مسعود رزاخ ويلي بده عمل بيغمل وخا فرميتي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك واتبه هلاك بكيت دو هي ايه ينخبره يعني دعاء اذا خبر بها وانت خبرت عن أدمي أو كساني تندتيجن بهلاكة او أن الدين تندتيجن بهلاكة اذا دعاء بها وانت بهلاكة تيابة أو كساني تندتيجن لحد بدلا ابي هريرة رضايا اخوة في فرمية في أغمار فرميتي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر دين الإسلام آيني الإسلام دينه هي آسana تعيشين لislam آسana كلام بس تبيت. واقوى فرمي ولقد يسرنا القرآن للذكرى فهل من مذكّر قرآن ما آسان كردو بو تعيشين آية لي تبقى كثيلة لي تبقى قرآن آسana لي. جا فرمي في غمرة إخواني إن الدين يسر الدين آسana عبادة كرني دين الإسلام آسana قرسيتيني أشتكي بيت ولن يشاد دين احد الا غلبه هيك كسكني لنو دين دارتهم لجيش بيت زخر لكو بكاء الا أدوريت. دين بسريه زاله كو تعني ادين تو كو تعني ادين لخوت زخر مكا مجال الرجل بيرتن سنة تأكل آوى أصحاب الجائر الصليخ دارين من بقدي هربل دام من تأكل روج جديد ليش لقالي ويسال بكبلي ويسال يجي لبان يك نيش كنين هرب يا رب عن جدات فطرنا كده روج نجيبه دم يبيت فرمين أخير فطرات الإسلام هو إهتم غريبة لا عندي راد فرمة أجر كسلة وزوج حزقة أتوقع تأكل ببارشيم يدوش وازار ما ولكن شم شو ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان ولا افضل ان تكون شو ان تكون افضل ان تكون جفر مهلكس الزخر لاخوي بقى اول شيء هي زخد نبيت هي زخدني ولا اخوتك يته هي اول نبيت دوري وراكات جفروي فسددوا وقاربوا وسطبا اخلاصا هبين بردوام بن هو ابشروا بمجد هبوبيت واستعينوا بالغدوة والروحه شاكس عبادة عبادات زياتر بكن زياتر فنابر وعباد لبيانيا ولا إواران بایدی اولی روز انسان نشیطه کوتاه کشی لبر خاتمه بیانیانو سرتا خوابپری شد بکنم ایواران چای بکن و من دل جه بشه خیلی بخودان شبنیوش هستن بو شبنیوش اول سرکه بیاب لس سرتای رج عباد بخوای جواب بکن نه راستی خیلی کسای بده حال عباد بخوای جواب بکن بشه خیلی شهرو صبر شبنیوش بخود آقای دیداری آب بکن و به تعقید نمیو لسی برداوم والله تندي زخر لخوكر ذن هلاك رجلي كهلاك ويوازني أوازلنا قيمة لو بشريتها نأ أجرت ممنا وندبي وصلبي بردامه بدل سليم دا وفاتك يبي إيمانه وين إن شاء الله لرواتي تفرميه صدي دو وقاربه بردامه لسرعه بعد كن البخيل جورا إخلاص طعن هبيت ما بشر المخز المخيل جور مهربان بيانين السرتاع بعد بخيج ولا بجن إيران بردوا من شو نيجي عن هذا تبلغه ما أجن بعواته أجن بمرامي خوته آخر حديث لم مختصرة عبد الله كر عباس رزاه إخواني لإخويا بين يعني بينما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستضلّ ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم ول وليقعد وليتم صومه رواه البخاري عبدالله كرّع بزفير ميا زاهر غمر صلى الله عليه وسلم ولكن يجب ان يكون هناك افضل دوري اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من اجل ان من لو فرمي فأو شيء أو بيا وبنا يعتبر السبب ركى جوب قريباً بولا وحوله واستاءت أنها ونأى الرسول يخدا أم كبرنا نبي أبو إسرائيلة. إسرائيل عقوب أم أم إسرائيل واتي عقوب لقب يعقوب أم يهودية مجرمانش ناخوين أبو إسرائيل دولة إخوان دلو كذابك إسرائيل لقب أبو بيا غمرنا خويا عليه السلام أما جلاني إما توي يعقوب نوا هاتي هتي خزع بلاته بشرفيو بير ناركيو خوين رشود جلاد الدنيا يمكن إبى أوبيتنا لقديم دا في غمران كشت يحيى وزكية دا كشت تعددنا لمساكر تعددنا في غمران كرد هوا ضد عصاب كوجن إذا شو في حق في غمران لعنتي إخوانا بيا إن شا إسرائيل لقبواه ودا إله صليخ ودا أمنايو أبو إسرائيل نذري كدوه لبر أمخ وربد دانا نجتاء وراء بر سبر نبيه وقسشنا كبر رجبيت أأم طريقه طريقه وما تقدر بيشتربو كلا قلما فأبو ي... شو أنا أم بيابنا هنا يا جماعة؟ وده أم بيابنا أبو إسرائيل نزل كده دولا سرقواي نزل خوايا نزل بيلا سلمه ووعد بيلا سلم خبل فاز وحرامنا موجی خراب نیا، لوم مگا، خورم باخوازد تند دیجی، بنای بلایم شاید ها برکیو نادی از سما، تند دندیجی، نخیر اوی تو فاسقیه، اوی ابه او تند دندیجینیه، تند دندیجی آواه کوالا سر خود واجب نبید، حرام که حرام نبید، او تندیا، فرمی، و نزلی لبر خور بید، نیت بر سبر، بر دام بپا و دا بوستید داخل نیشید، حتی عوالم ايخو انا فرموي هذه عمي غلطان في غمر خافرموي صلى الله عليه وسلم مروه برن بي بي فليتكلم بقصدك نزل يغسل خد حرام كي اذا اسلام جاي النبي يا بيت إسلام عصيته فرمي مروه فليتكلم باب التبرس يا بركة، وليقعد باقي أودانشين، وليتم صومه باقي نب رجول برداواميت. بس لبرخور برداوامبون دامن يشتهى إواراق سرق لكسمكه أم ديجية. بياقمر خاص إنكاري لا وكرد، كل برخور باستبرداوام دان يشيت قسناكه، تجي أمانة هي أمتي بس تون كيا رجول بس سلام. تنديل لإسلام ده حرامه كم ترخمي وستسي حرامه ابينا راس منها بيت تا ابي دي المعصري خمان تندوتجي وهف يابل نهذه الطائفه عبادته و دائرا الذكر و دائن من لا قرانه سبحانه وتعالى نرسل في بيغامر اخويا صلى الله وسلم والله الذكر واو طريق واو عبادته يجب ولا ن الاسلام على الله ويقول ان القرآن يقول لك ان الله يقول لك ان الله خيره، لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله الله عليه وسلم ان الله يقول لك هيج الله يقول لك ان الله يقول لك هنا في يقول لك ان لك الله يقول لك ان الله يقول لك الله الله بتندي <تصفيق> اسلام جينبته وا ين طائفه وا بها بو اما ده تنديجن لا خلب كافر زانن و خلب كافر زانن يان ولات بلان يعني يعني مزجود مزجود المسلميننا، خطابنا هي مسلماننا، بازار هي مستشفى مسلمانه مسلماننا، دوائر هي مسلماننا، آمادية عبويه دابنا أوها مخاطبة بكل فكره توندتيجة، فكرج ونفكر جيه تكفيرياء أو نفكر جيه الرقة غيري خوي بيئة مسلمية أوش توندتيجية، أمفكر أبو جناشوه هذا للخوارج، خوارج طائفية بون الجيش علي جابونه، يعني كنت علي كافرة، أما أنا خوي أنا امن خوام پیش شگ بود، امن خوام پیش روابو، أصحاب که هم کافر زنی، آماده تند تیج بون، امن تند تیج بون، آمده تند تیج وای کرد، سنتها صاحبان کشد، خزان صاحبان کشد، دستانتو خونی مسلمانان، علیا کشد، دستانتو معاویه بکوچن، عمرکور عصب بکوچن، آه آماده تند تیج وای لهات، با جیهاد نزدی، یعنی خون رشنه مسلمانان با جیهاد ازدی، جیهاد، آو جیهاد پیروزی، که خواهد اینا و دیج کافری اصلی، مرتدان، دیج و ما دیج سلام. ابن نقول ما ان شاء الله بويا في غبر خو واصف كي انكد فرمد كمر بها ابن قران خيانا بحساب خويا بلان قران كار لنا يقتلون اهل الاسلام ويتركون الاوثان رجن بازرق جبان ترسنو كان بوجان يقولوا كافران سستيو ميان رويو كم ترقميش حراما أمتك وصدبين أخوات تعالى وساطيت بي خوشا داوكم لأخوات قرمه لبر لبرخاتنا واجوانا كانوا الصفة البرزقين لقناك لما خوشبه خده يعفو ممكي لصلاحي حال ممكي لقناه خوما نبدايك باقو من وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أم من يجيب المضطر إذا دعا Yeah, but